أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ شُؤُ الْعَدَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال مرسان أهله إني آنست مارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي صاك فلما راها تهتز كأنها جان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 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير شوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سح مبين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 والإنس والطين فهم يزعون حتى إذا أتوا على بعد قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فَتَبَسَّمَ رَائِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ امْزُعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهده أم كان من الغائبين لأعلمنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فَقَالَ احَدُ بِمَا لَمْ تَحِظْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُنَّ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الله أكبر الله أكبر الله لا العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ مني علي كتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملا وافتن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 الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُنًا بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتُكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلا بجنود لا قبذا لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلتوهن صارعون قال يا أيها الملاو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل قينة هكذا عرشك قالت كانه هو, هو العلم من قبلها وكنا مسلمين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 مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه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 ما لنقولن لوني ما شهدنا بهلك أهلي وإنا لصالقون وما كر مكروا وما كرنا مكروا وهم لا يشعرون فالنظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم وقلمهم أجمعين فتلك بيوتهم خامية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكاموا يتقون ولوضا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون